و إ م ا ورد فيما يقال عند النوم مما لم يذكره النووي رحمه الله ر ح م ة و ا س ع ة وقد ذكره وذكر غيره في كتاب العظيم ا ل أ ذ ك ا ر ولكن الرياض اختصر فيه رحمه الله وجاء بالمهمات الجامعات مما لم يذكره ما رواه مسلم عن سهيل قال كان أ ب و صالح ي أ م ر ن ا إ ذ ا أ ر ا د ح د ن ا أ ن ينام أ ن يضطجع على شقه ا ل أ ي م ن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب ا ل أ ر ض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل والفرقان أ ع و ذ بك من شر كل شيء أن ن تآخذ ب انت ي وفي رواية ع د دابة مسلم من كل أن شر آ خ ذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شي وأنت الآخر فليس شيء قبلك الآخر وعن أ ن الباطن فليس دونك ت اقضي فليس شيء ابي الدين وأغننا من الفقر وكان يروي ذلك يروي من عن, هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين ي أ و ي إ ل ى فراشه لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر من قال حين ي و ي إ ل ى فراشه لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر غفر الله ذنوبه أ و خطاياه شك مسعر و إ ن كان مثل زبد البحر وهذا أ ج ر عظيم رواه ابن حبان وابن السني وفي ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة وعن ابي مالك ا ل أ ش ع ر ي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ا أ ن نقول إ ذ ا أ ص ب ح ن ا و إ ذ ا أ م س ي ن ا و إ ذ ا ا ض ج ع ن ا على قروشنا اللهم فاطر السماوات و ا ل أ ر ض عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة أ ن ت رب كل شيء و ا ل م ل ا ئ ك ة يشهدون أ ن ك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ف إ ن ا نعوذ بك من شر أ ن ف س ن ا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه و أ ن نقترف على أ ن ف س ن ا سوءا أ و نجره إ ل ى مسلم ر و ه ابو داود والطبراني و ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة وعن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده رضي الله عنه قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف ش ك إ ل ي ه أ ن ه يفزع في منامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ و ي ت إ ل ى فراشك فقل أ ع و ذ بكلمات الله ا ل ت ا م ة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين و أ ن يحضرون فقالها فذهب عنه すみません。